ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي والتوزيع تقدم لكم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ولقد ولذلك وكل الله طبعا جعارب أمنا لا لا لابد اللي المآمر على على لأنسر هل سهجيلك كل لك اللي تنفع وكل لك لدين لربيته سرق معد يمكن يأمر حتى بهدف أتبتج أبي تنفع وللامتك هن بدير ادب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ت ك قبيلتك نبي أ ب ا هجيه هلت ح ا ج ي ا ه لديك تعالى ولكن ح ق ب عيشه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ م ت ك ل ه ا ربي فرضات ه ج ي عربي التامل ل أ ن ه ج ا ربيت اتقرالت ك ر ل ر ت ب ه وكمان ل أ ن ه ج ي ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلامت حقله ج ي ا ت وتفهلت ا م ر ت حتى تتنفع فكل شباب ولو ان اريد بكم ل ك ن شوية ان ش ا ء الله ان ل ل اجد ان بل اجد ت ن اجد ان ي اجد ان اجد ان اجد ت ن ا ب د ي ن ا خ ص و ص ان ح ن ا ب ح ان ه و ت ع ا ل ى ل ان اجد ان اجد ان اجد ان ا د ان ا ك د ب ن اجد ان اجد ان رب ا ل ع ان ل م ي بيت ربيتك اجد ان اجد ان اجد خ ي ر م ن ربي ا ل ج ب ان ل ا ربي ح م د ن ان قبي ورب اجد ان اجد ربنا ل ا ح ق ا ل ه ي ب ز ي ا د ة حديثكم ن قبره بشكر ل ا ن شكرتم ل أ ز ي د ن ك م ربك حمدكوني وشكروني ف ت نعمه تهبكم من قبل ز ي ا د ة واشكركم به فحين ربنا حمد ونشكروا تقل نعمه تابعنا ورب ش ا الله ب عافيت لكم ل الله قلنا ورب سبحانه وتعالى دائما و أ ب د ا اقل هدايتنا اقل خيرنا يعني لكتاب كرقلنا ورسولك ا اقلنا ل ع ن لقل ا ربي خ ل ق ن ا م ي ت ا اقل عباده خلقنا يقلنا ا ع ب د ولكن ه إ ا عبادات ن ف ر م عبادته و ن لكن ي ربي ربي بيلا ك ا كلها حد يمرينا ن ا و وقربنا وجنتنا ربي وكلها كتاب ربك ي ر ا ب ي ع ا د التحد ة نظيفة بيت حتى لو و رب سبحانه و تعالى ل ل ح د ث أ ب ف ض ر ابيت ان ل ب يبنى ج ي رب بدها جلابي ت ب ع د ك ي ن ت ي هالكه ف ب ل ي سبب رب سبحانه و تعالى ا ل ق ر آ ن أ س أ ل ن ا إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا به ربي يا ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ب ي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ر ب س ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي إ ل ا أ م ت لخير ب د ة وسعادت ب د ة تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا ت خ ا ب و ا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم تعدون الا بشاركهم ر ب ي ت م ت ما دامت رب ي أ م ر و وربي أ ب د ا ن بلا يتامر أ ب ا قول نتامر و أ ب ا ء لبيان للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ب ي ن ربي ن ت أ م ر رب ي أ م ر ن ا ه م ن ربي حوايته خالقت ه ر ا ز ق ت ه لا دعاء ل ا س ت ج ي ب ربي ولكن ا هذا الامر ربيت ولكن هذا الامر ربيت إِلِّي ولكن هذا الامر ربطت بهذه ي الامهات ولكن هذا الامر ي ربطت بهذه الامهات ن قَبِّيْءَ ل فقالت لها ان اصبر ربي املا وحتى ا ذ ي ربي أ م ل ا ولعلامه إ ل ا تتلب ه اللحظه لترجمنا ا ل ل س ا ن معناها ان السعوده الرحى طبيله للسان للدعي و ق و ل ت رد أ انها ت ب ق ى أنا حبني لوعي لهالي وعمل الوعي من ك ي ن ربي مخلوق بعدها ي لوعي معناها إ ل ا سلطه انت ربها ي ب ي لاسمع لدعاء ربيت ه ولا استجيب لدعاء ربيت ه ومن مع سماع ن ت ربي المجيب و ربي سميت ربي ت أنا سميتها المجيبتا ولكن ا دعاء قناة ربنا إلا لأستجيب سلطة ل تربيتا إن م يتوسف بها ب ي يتوسف امر خ ل الله سلطة、يتوصحه. إلا و أبو ق تنقلنا يتوسف م ا ربي سبحانه وتعالى اسالنا ا ل ق ر آ ن بل سبحانه وتعالى ان ال... قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ما لا خ ل ق ا من الارض خطاب الله عقلنا سعقلنا س ي ل ن انت تريد ان تكون لديك افكارك ولكنك تتعامل معك ب ا ن ي تتعامل معك ن ت ت ع ا م ل معك وتتعامل م ن ك ب ت ت ر ا م ي ب ع ك و ل ي ن ا م ل م وتتعامل معك وتتعامل معك و ت ن ع ا م ل ا ع ك و ت ت ع ا ن ل معك ر ت ت ع ا نوايا ع ت ت ي ا م ل معك ا ت ت ع ا م ل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك و ت ت ن ا م ل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك ا م ل معك وتتعامل معك وتتك كنت ولكن ر هذا ليس هناك أن امر اخر في المدينه التي ب يجب ان تتعامل معها في المدينه التي ب يجب ان أ تتعامل و أساني معها في المدينه التي خلقه ج ب ان خ ل ق تتعامل معها إلي اروني ل ل ه ك خلقه أجعل إلنا قلت لأرض ك ماذا خلقنا و ا م الارض ام لهم شرك في السماوات ع لعطلق ا إلها ل آمل ع ولكن ر ب يقول سؤال لك ان تتعامل د و دون ن من ل ل ه أروني ا ا ذ خ ق مع الله أ أم ر ض م سيكم ولكن يقول لك ان تتعامل مع الله ولكن مسأل يقول م أ لك ان تتعامل مع الله إ ِ ن َّ الذين ََِّ تدعون ََُ من ِ دون ُِ الله َِّ لن َ يخلقوا َُُْ ذبابا ًَ ولو ََْ اجتمعوا ََُْ ل َ ه ُ إ ِ ل َّ ا أ ُ م ت ل ا ت ويهلكا وهو لا زد عني هبانك َ كلهوك نذر نذر اذن منه كل يوم حتى اكونوا او كي يخلقونك انتين وش انتين ذباب وش انتين ان الذين تدعون من د و ْ الله لن َ خ ل ق و ا ذبابا نفرد ن ب ولكن يجب ان يكون توله ل م ق ب ي هناك ل امر ل أ مسؤوليات ويقولون ب ه م ان يكون هناك امر و مسؤوليات ويقولون ان هناك ن امر خ ل مسؤوليات ه ل مثلا ً ب ن ي آ د م مسكتهم س ل م ي س ج د ده ه ك ت ا ل ب ن ي آ د م تو و د ه ك م ا ن ي ش ر اسماء ودو ه ي مثلا ً مسكتهم سلميسكتهم ا ن أنا ا و ن ا كم سلميسكتهم و د بنى ادم تو ودو كمانيه ر ا ل رجليهم سلميسكتهم من لا ي ك ا يقول ب ا ل ع ا ل م تو و ح ي ر هرب و ل و إ ن ي ب ه م ا ل ب ا ب ش ي ئ ا ل ص يمكنهم ان عباهية ل ر نسلب ل يكونوا ب من ما ف ل س المسلمين ب و ا ب و يمكنهم ا نواياته ت ان يكونوا من المسلمين السلاب يمكنهم د ان ا يكونوا من المسلمين و ن ك ن يقولون ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون ن ا ك من يرى ان يكون هناك من ي ر ان ي ك ن ه ن ا من يرى ان يكون هناك من يرى ان ي ك ل ك هناك من يرى ان ي ك و ب هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك م يرى ان يكون ه ن ا م من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من يرى ان ي ك و ي هناك من يرى ان ي ب و ن هناك ي ن يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من ي ر ان يكون هناك من يرى ان يرى او ابي كان ا ل عاطفيا اصلا ا ل ا ان ع ت ك بس و ن ع ا ط ن ي ا ابو ر ر د و ا ن ن ه ان يكون مني الادام ل ه بترقي عايزا من ه الدنيا ى ما اللي ت ه ع ت كله م ا تمتوا ن م و ان يكون وابني سبوله م لك ع ا م ز ا من ن الناس بنهب يكون ت ا ولا ابحيلتوا الا عايزا بل 私の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供のの子供の子供の子供の子供の子供の子供て子供の子供の子ののののののののののののののののののの إ ك ن لدينا تدعونا من دون الله لن يخلقوا يخلق. يخلق من بابل ببان معاكم ان ايه هلال من تتوريو ولدها ا ل ا تنزل مني ودي عقلكن تاشير لقابل ربيتو لهايبا ربيتو لنافع ربيتو لعمركولا ربيتو اطلبي عمل بكتب ياربي بلد لوكا و يقول ان ت ع ل ن تتعلم ان ت ت ع م ان ت ت ع ل ان ت ت م ا تتعلم ان تتعلم ان ع ل م ان تتعلم ان ت ت ل م ان ي ت ع ل م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل ا ت ت ع م ان ت م ن ت ت ل م ا م ن ل م ن ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ت تتعلم ان تتعلم ن ت ت ل م ا ل ان ت ع ن ت ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان م ان تتعلم ت ل م ان ت م ا ت ت ع م ن ت ت ع م ا ت ت ل ن ت ت ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ن ع ل م ان ان تتعلم ن ت ي ربي ولكنهم يحبون ان ي ك و ن ه ا ميتون بانه ل ل ع ويكونون لو ح ا ي ت الموتات ه أتقلوه أبروه ميتون أ ر الري م كالري ويكونون معناها بسقفته بسقفته خير أ ي ميتون مش ك ويكونون هبة م ي ت ك ن و ل س ي ق ب إ لك ا م و ل ل ه يقول لك ان الذين تدعون من دون الله ا ق و ل لك ان الله يقول لك ان الله ي ل ك ان ه يقول لك ان الله يقول ك ان الله يقول لك ا ا ل ه ي ك ان الله ي ك ا الله ي ق ك م ن الله يقول لك ان الله يقول ل ان ل ل ه يقول لك ان الله يقول لك ن ا ل ل و ن الله يقول لك ن ا ل ل ق و ل لك ان الله ل ان ا ل ل ق و ل لك ان الله يقول لك ان ا ل يقول لك ان الله يقول ان ا ل ل ق و ل لك ان ا ل ل ي و ل ل ان الله يقول لك ان الله ق و ل لك ن ه ي ق ل لك ان ا ل ل و ل لك ان الله يقول ل ان الله ي ق و ب لك ان الله يقول لك ان ا ل و ان الله ي و ل لك ان الله ي و ل لك ان ا يقول ك ان الله يقول لك ان الله يقول ان ا ل ل يقول ل ولكن قلت أعلم ل ي ك م ان لكن اللي من ربي ا لا يمكن ا الله حق ق د ربي ر أمر ك لا يمكن خ ان يكون ربي لا أ س ي ق هذا ربي أ م ر ر ب ك الله ف ي ك م ل أ م ر د ي ن ت إ س ل امر ت ه ح ق كليا ان ا يكون ربي امر كليا ل ان يكون ربي نوس ع ا ل م وشاهدته مثلا ا ل ل ي ت ع ب حين تعبو لال و تحتمت ا و ادب من أ و أو ر ا أ و ل قريشين ح د ث من أ و ر ه هدد فرد رب التسجيل اين ف ر رب ا ل ق ر آ ن علم يو حديث الرسول علم يو إ ن امتي ا س أ ل من قبي عملوا عملوا عملوا ل ع م ل و عملوا عملوا عملوا م ل عملوا عملوا ل و ا ع م ل و عملوا م ل و ا ع ل و ا عملوا عملوا ع م و ا م عملوام عملوام ع م و ا م عملوام عملوام ع م ا م ع م ا م عملوام عملوام ع م ا م عملوام ل و ا م م ل ا م عملوام ع ل و ا م ع م ل عملوام ل ح ن م ع م ل ا ل ي ن ه ن ا ل امر يمكن ان يكون ه د ا ك امر يمكن ان يكون هناك ا م ل ي م ت ن ان ح ي ل و ن هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك ا م ل يمكن ا ل ي ا و ن م ن ا ك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون ه ا ك امر يمكن ان يكون ه ي ا ك امر يمكن ان يكون هناك ح م ر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يمكن ان يكون هناك امر ي ل ك ن ان يمكن ان يمكن ان يكون هناك امر ولكن يجب ان الشريعة ر يكون ر ه هناك ح هو همتا حرام شركه ي مسلسلات ي النبي ي ومسلسلات ن ن ومسلسلات ن فانغه لك, شيف شيف عمل لك عبد من ل ومسلسلات ي ل أجرت و م إ ل ا ا ل ن ب ا ل ت و م ل م س ل ك ل ي ة كليتن عمل نفتن و م ق ا م ت ربي سبحانه وتعالى لكتاب عن ا ل ك ر م نصف ا ا خ ت ي ا ر ن ر ف مثل وسعت نبي محمد اختير نبي علاء الله سلام نمسك حضن ربي ا ل ي ك و ن نمس حيسنا ربي حالي الكون م س ك ربي لاميرنا من نمسك نعم نمسك خير فتيجلنا سنات لها ت ج م ن ا من نبع صلى الله كل ربي حق وكل ق ر آ ن ل ق ر آ ء ه و ر أ ه ا ل ق د ج ا ء ك م ر س و ل م ن أ ن ف س ك م ع ز ي ز ع ل ي هناك م ف ر ي ص ع ل ا د من الامور ويكون م هناك افراد إ ل من ي بلدك الامور ر ت ع ك ويكون ه ل ا طريقة ك افراد إلا ي ي ن أ من ر شريعة يأمر أي ع حتى تسبيحي الامور ولما ا د ر ب ي ا ل ع ب د ع ل ى ه ذ ا ي و ملا الملكه المشهدين بدمنا ب د ل ن ا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا ن د م ن ا بدمنا ل ب ا م ن ا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا بدمنا ومن ن ا م ا ن ا ك من هناك من هناك من هناك من ه ن ا من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك ل ن ا ك من هناك ل ن ا ك هناك من ا ك من ه ن ك من هناك من ه ا ك من هناك من هناك ن هناك م ه ل ا ك م هناك م من ا ل من ا ك من ا ك ن ن ا ك من ن ا ك من ا ك ا ن ه من ا ك ن ن ا ك ل ب ا ب ن هناك من هناك من هناك من ا ك من ا ك من هناك من ب ن ا ك من ن ا ك من ا ك من هناك من ه ا ك هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من ه ن ك من هناك من هناك من هناك من هناك من ن ا ك م ا ك من هناك من من هناك من ه ك ت ن هناك م ا ك م ا ك من من هناك م ا ك من هناك من ه ا ك من هناك من هناك من هناك من هناك ن هناك م ه ا ك من هناك م ا ك من ا ك م ا ك من هناك من ا ك من هناك م ا ك ل ك يقولون ان هذا هو ا ك ت ا ب ذ ق ل و ن ان هذا هو ا ل م ك ت ب ا و ل و انه هو ا م ك ا ن الذي يقولون انه هو المكان ا ل ي ي ل انه و المكان ا ل ذ ق و ل و ن انه ه ا م ك ا ن ا و ل و ن ا ن و المكان ا ل ي ي انه هو ا ل م ك ا ل ي و ل و ن انه هو المكان ا ي ي و ل و ا ن ا ل م ع ا ن الذي ا ن المكان الذي ي ن انه هو المكان الذي ي ق و ل و انه ا ل ك ا ن ا ل ذ و ن انه ه المكان الذي ي ق و ن ا ن المكان الذي يقولون انه هو ل ا ن ا ل ي ي ل انه ه ا ل م ا ل ذ ي ي ق و ل ه ه ل ك ا ن الذي ي ن انه هو المكان الذي ي ق و ل ا ه ه المكان ل و ل و ن ا ه هو ل ا ن ذ ي ي ه و المكان الذي ي ق و ل ن انه ه ا م ا ن و ل و ن الذي و ل و ن ا ه هو ك ا ن الذي ي و ن ا ل الذي ا ل ل ن انه المكان ا ل ي ا ي ي ي ي ي ي ي ي ن و ن ه ا ل م و ل ن ي ق و ل و ان يكون هناك ا ق ض ا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا ي ق ا ل و ن ا ل هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان ه ن ا ل ايضا يقولون ان ه م ا ك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان ه ن ا ر ايضا ي ق و ل ن ان هناك ايضا يقولون ان هناك ايضا يقولون ان هناك ا س ض ا سرمانه وساله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ه س ر م ا ل ه وساله سرمانه ل س ا ل ه سرمانه وساله سرمانه و س ا ه سرمانه وساله سرمانه و س ا سرمانه وساله سرمانه وساله سرمانه و س ا ي ه ر م ا ن ه وساله سرمانه وساله سرمانه وساله م ا ن ه و س ا ل سرمانه و ا ل ه س ر م ا ن ش م ا ل ه سرمانه وساله سرمانه وساله سرمانه وساله سرمانه وساله س ر ي ن ن ه سرمانه وساله سرمانه سرمانه وسرمانه س ر م ه و س ر ا ن ه سرمانه وسرمانه سرمانه سرمانه ر م ا ن ه ك م ولكن ه ه ا ساعة حتى م دعا دعا دا س أ ربي س و ل الله ر ب اتشريع ل ا س و ل ه ولنذيقنهم ل من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون عذاب العسوك عذاب دور ولكن ر حبش دور ل ي ا ل ه اهل د و ش ت م دور القرى ا دلام لها ماتكا ب ت بتحيط ر ق ت امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض أ لأمة ر ض ن ت ب ب آ م الا لو لم تكن ب لديك حلال ولا حرام خير من سماء وارض كثرتها ل ما لكن أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا ك ف و ر ل أ مات بها وخوست وسكسخوست و ت ل ي ا ج س ت ولذلك دين نعبدينك بان سببها لا في هلك هلاص والله وبالله رب اكتبت قران ان الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب ا ن ف س ه إ ل ا حالك م ن ك أبتك إكوام أتمتين إيتمتين منك سنين حقا يا ر ب ت و ا ت الى ا ل ل ق ر آ ن ك ت ا ب من اجل المسلمين ومن اجل ا ل س ع ل ك م أ د ي ن ف ر ك م ومن ح ا ر أو إللي اجل المسلمين ومن اجل المسلمين ت عكا م التى أولادنا قرآن؟ قر� حلالنا امر شريعتنا إ ل ا كانت ت س ن و ى س أ ن ب إ ل ا أ ن ب ع د ا ل ص ل ا ة والسلام كلكم أ د م مثلا ابراهيم ب ل ان النبي محمد اللي قد قبلنا هلا يكون و ا سبب ي اقنيني ب ن علموه محبرنجكم اجل ي تنو ا م أياه الاختلاف ربي تعباد ر ي من جبي لكتاب من ربنا لا أ و ر من ج ب ل لا أ و ر من ج ب ي لقد ابحث الاختلاف من أ ي م ا ت ك من وبيوا ا تلاحظون قبل المسلمين هم تهن فبارك الله فيكم يا ج م ا ع ة الخير آ م ر و ه والله وبالله حسر اتماد ق ا م على ا ب ن ن ا و ظ ي ف ت ن ح د ث من, من أ و ر ق غلل حدث انبل ا ل ي تاييدين الاسلام سريعتنا ولكن يجب ان ق ت أ يكون ق هناك ب ل ايام س ويقولون جيبنا م ان ي يكون هناك ر ايام م ويقولون ان يكون م م هناك بكم ت ايام ب ت ن ه بكم ويقولون ا ان يكون ر ا هناك ايام إلا عدلكم ك أ ش ولكن و إ ا ع د م م هجي ا د عندما ن لسمعوه إ ب تدعو ه ا و وهي ن نبن نصرة ه دين الإسلام ربي الإسلام ا ل ش الى ه ه د ت حتى بعيدة ع ع ل دينه لكن ا ل ت ر ي ع ا ل إ س لا م ربي لا تدعو ه مع الله أ ح د ا ر م ا هو ي اوليته وأوليته وأوليته. كل ر ب وصوتي احدهم افتله لك ربي و ا ل ك ه ل ة ا ت ل ه لك ر ب ي ا ت ربي ح د ه لكن رب وقال ربكم ادعوني استجب هلاذ لكم به ب ابن كلار فإنك قلت ا قصصة فإنما بأني لا ل انت يا ربك ش ن ا ل ك انت ب ع ل ي اي تلميذ ليل بلان أ ب ر ك ه بينك ر ربنا بدل ممكن ادعي عقل انت وجينه تركي م دي ن ت ل ق ر آ ن ج لسوء شمعه ف س ر ع تعلموا أمره ورحمة ربك أ م ر و ر ر ح م ة ربك مثل يكون يكون إيقان لك ا بس من ب ب ي لا عكره الدنيا كيس و ع ك ر ة ا ل آ خ ر ة من مهيئه ن ت وصلى الله على نبينا محمد و على آله و رحمه وسلم و ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و ب ر ك ا ت ه